أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله الرحمن الرحيم kitab yeah world. Uh -oh. Oh, that's Well, <laughs> come One can kind of Colonel. Well, world shit The qu fem da kwaful In. Yeah. Altyazı İzlediğiniz وَلَهُمْ رِزْقٌ يُؤْتِيهِ ابُوكَ İzlediğiniz için wouldn't أن تقلع له سمية ويقول So Mala. <tries> la. What the تَغَيَّرَ قَوْمُ قَوْمٍ مَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا Oh my God.